ي ت ب ع و ن إ ل ا ا ل ن و م ا تهوى ا ل أ ن ف س و ل ق د ج ا ء ه م من ربهم ا ل ه د ى أم ل ل إ ن س ا ن م ا تمنى فلله الآخرة والأولى و ك م من ملك في ا ل س م ا و ا لا ا ت تغني ش ف ع ت ه م ش ي ئ ا ل ا ن ا ب أ س ي أ ذ ن ا للعلوم يشاء ي ر إ الاسلاميه ذ ي ؤ ن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 أ م لم ي ن ب أ بما في صحف موسى و إ ب ر ا ه ي م الذي وفى أ ن لا تزر وازره وزر اخرى و أ ن ليس ل ل إ ن س ا ن الا ما سعى وأن سعيه, سوف يرى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وأن إلى ل ربك ا موسوعه ت ه ى أ ن ه أضحك وأبكى أ و هو أ م النابلسي ت و أ و للعلوم الاسلاميه ت وأن ع ل النساء موسوعه النابلسي ل ل ع ا و م الاسلاميه اسماء ا ل ل م ا و ح س ن ى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 ف موسوعه ن النابلسي للعلوم ا ف ا س ج د ل ا م ي ه وعبدون